وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ انتم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقتطعوا امرهم بينهم قل الىنا راجعوا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 حتى اِذَا فُتِحَتْ يَجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ وفا اذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله منها ذاب كن الظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون لو كانها اولئك الائه وَكُلٌّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنٰٓ اٰلٰٓئِكَ عَنْهٰٓ مُّبْعَدُوْنَ